Shirika pasu amtajililaro darjesa ya humu atri dip القصور kelkonsor sama raqbet تضوي وتنور شاء الذي sha alladhi tahkam اجمع al umur بموضع hawail عيني ملكه بنت القياصر بالتالي صارت ام المفاخر صحت اسانيد الخبر انجيل ابن مريم ذكر ويبشر الجن والبشر بام الامام المنتجب اخذوا بيديها زهره يا مريم امل قلبها بدين الله اسلم عيسى الوصيه يعرفنا ناد على شمعون الصف صل رحمك ويا المصطفى واختارنا تبقى اشرف نسف كت قصر هم استفان هل نال كرامك عاشت اميره بيت الامامه نرجس عزيزة فاطمه تضبط هملاك السماء قديسه حره ملهمه ريحانه تهذب ادب كنت قصر صوره اسامي او ما من مثيل اما انا استودعها اسرار الجليل واخف حم الهاب هو علال حق دليل يرعاها ربها عين الرحيمه ترعى رحمها اي يا عظيمه نور الجلال بهالنفس الصار بوجهي ينعكس من نرجس غار الشمس حقها ولو نظي هالحجر كنت قصر امتد الاثاره يجلو فالا ماتل كان ام البرد من الخالق سلام من لنرجس طيبات بالمنتظر شامت لا لكن, لكن وسام فختفوا بين العدا شامتا بشي ما حنسوه هو الصلح الشعاء شا... مت... هل تفهم عقل من بيها صفه والشاع يردع بحكم العدل كل بدون لا يسرح الذيب بأمين والشات كلاذ من تبزغنا ابو جن تشا للشاعر علي السجاي